الاب والاب والاب والروح الكدس الاله الواحد الأمين نحن بنتكلم من النهاردة ان شاء الله عن اعظم الفضائل في المسيحية اعظم فضيلة في المسيحية هي فضيلة المسيحية يكفي ان الله تسمى بها وبنقول الله محبه والرسول بيقول الله محبه من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه يعني انت انسان عندك حب خب في قلبك محبه يبقى ربنا موجود في قلبك فقلبك في ما فيش محبه يبقى ربنا مش موجود في قلبك مهما كانت فضائلك الاخر مهما كانت سكن الله فيك معناها سكن المحبة فيك سكن الله فيك معناه سكن المحبة فيك المحبة وضعها الرسول في مرتبة أعظم من الإيمان نفسه. يعني في ناس بيتكلموا كتير عن الإيمان وإن هو كل شيء الرسول وضع المحبة في مرتبة أعظم من الإيمان وأعظم من الرجاء. فقال عن الفضائل الثلاث الكبار. الإيمان والرجاء والمحبة ولكن أعظم هن المحبة يعني المحبة أعظم من الإيمان وأعظم من الرجاء وليس الإيمان العادي الذي يتصف به أي إنسان إنما حتى الإيمان الذي ينقل الجبال فقال إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيء وقال ان المحبة ايضا اعظم من العلم فقال ان العلم ينفخ او المعرفة تنفخ ولكن المحبة بتبني وأعظم من العلم حتى علم الملائكة إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجن يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليست لي محبة فلست شيئا يعني أعظم من النبوة أيضا، وأعظم من النسك والرحمة. قال وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. يعني اللي يتنسك ويسلم جسده حتى يحترق معندوش محبة برضو ما لشقيم. وفي اليوم الأخير أظهر لنا. أن محاسبته للناس هيكون أساسها الأول هو المحبة فالابرار هيقول لهم كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا فسقيتموني كنت مريضا فزرتموني إلى أخر وكلها أعمال محبة تقول له في اليوم الأخير يا رب باسمك تنبأنا باسمك أخرجنا شياطين باسمك صنعنا قواته عجائب. يقول لا اعرفكم وما انت عرفنا بايه ان كان فيكم محبة كنت جوعانا كنت عطشانا كنت مريضا كنت عريان من غيرها تكون كل الفضائل ميتة جميع الفضائل تعتبر ميتة اذا خلت من المحبة فهي تدخل في كل فضيلة كما سنرى المحبة هي قمة الفضائل كلها الحياة الروحية تبدأ بمخافة الله وتنتهي بمحبة الله فمخافة الله فمخافة الله عبارة عن بدء الطريق ومحبة الله عبارة عن نهاية الطريق والسيد المسيح عندما سئل عن اعظم الفضائل قال المحبة تحب الله وتحب الناس الاولى تحب الرب الهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك والثانية مثلها تحب قريبك نفسك بهذا يتعلق الناموس كله والانبياء يعني كل ما ورد في ناموس موسى وفي الانبياء يتلخص في هاتين الوصيتين محبة الله ومحبة القريب اللي هي وسيطة المحبة بل ان المحبة اعظم من الناموس يعني اعظم من الناموس يعني اعظم من القانون نوموس يعني يعني قانون يعني شريعة يعني مش مسألة اوامر ونواهي الإنسان الذي وصل إلى المحبة ارتفع فوق مستوى الأمر والنهج أصبحت علاقته بالله ليست علاقة العبيد في الطاعة والخضوع للأوامر إنما علاقة الحب مش معناها أنه يترك النموس أو يترك الوصايا إنما يكون في مستوى أعلى في مستوى أعلى من الوصية لأن الحب أعظم من مجرد إطاعة الأمر المحبة قال عنها الكتاب انها قوية كالموت قوية كالموت وقال مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمر يعني هي نار متقدة المياه الكثيرة لا تستطيع ان تطفئها يعني مهما كانت هناك تجارب او ضيقات او هزات تهز المحبة المحبة القوية تصمم قوية كالموت من الاشياء الجميلة التي نذكرها للمحبة انها اولى ثمار الروح القدس لما الرسول تكلم عن ثمار الروح القدس في غلطة خمسة اثنين وعشرين قال اما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام فجعل المحبة نمر واحد تقول عن نفسك انك هيكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيك الروح القدس يعمل فيك من ثمارهم تعرفونهم إن كان فيك محبة يبقى الروح القدس بيعمل فيك إن ما كانش فيك محبة يبقى الروح القدس ما بيعملش فيك أو أنت لا تعطيه فرصة للعمل فيك بس في كل ده لازم نعرف كلمة محبة يعني ايه المحبة جعلها السيد المسيح علامة للمؤمنين فقال بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي ان كان فيكم حب بعضكم نحو بعض يعني مش علامة مسيحيتك انك بترشم الصليب او بتروح الكنيسه او بتؤدي بعض فروض بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي ان كان فيكم حب بعضكم مع بعض ما فيش فيه محبه يبقى فيش فيه تلمزة للرب ليه الذي يتتلمز على الرب يسير في طريقه والرب كان كله حبا من اجل محبته جاء الى العالم ومن اجل محبته يصلب عنه وهكذا نرى ان عملية الفداء كان أساسها الحب كما ورد في يحنى 3.16 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يحلق كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية تسأل من الذي سمر المسيح على الصليب يجاوبك يقول لك سمره اليهود سمره الرومان سمره أعداء لا سمرته محبته محبته هي الذي سمرته على الصليب لأنه كان يستطيع أنه لا يصلب لولا الحب اللي نفس أنا أضعها من ذاتي لا يستطيع أحد أن يأخذها مني لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها ولماذا تضعها يا رب من أجل الحب هكذا أحب الله العالم المحبة هي الوصية الأخيرة التي أعطاها المسيح لتلاميذه وهو في طريقه إلى الجلبثة قبل القبض عليه بساعات قاعد مع تلاميذه بيكلمهم ايه الوصية اللي عايز يضعها في اذهانهم في قلوبهم في ذاكرتهم قبل ان يترك هذا العالم بالجسد او بالموت على الصليب قبل الصعود طبعا انهم وصية جديدة انا اعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم مش محبة عادية محبة زي ما أنا أحببتكم تحبون بعضكم بعضا دي وصية جديدة طبعا موجودة وصية المحبة من زمان لكن السيد المسيح أعطاها جدة من نوع معين يميزها محبه البذل كما احببتكم طب واحببتنا ازاي يا رب عشان نحب بعضنا بعضا كما احببتنا قيل عنه في هذا اليوم نفسه في يوحنا 13 اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى الديانه ليست مجرد ديانة فرائض وأوامر وممارسات إنما هي قبل كل شيء حب بل الإنجيل نفسه رسالة حب بشارة حب كلام الله كله حب بالمحبة تقاس اعمال كل انسان او توزن اعمال كل انسان او تفحص اعمال كل انسان ربنا هيفحص كل عمل من اعمالك ليرى هل فيه حب ام لا يوجد فيه حب ان كان في حب يأخذ الحب الذي فيه ويقيسه به إن ما كانش فيه حب يبقى العمل كله مرفوض ما يبقاش عمل إلهي ولا عمل روحي وهذا هو الفرق بين الإنسان الذي يعمل أعمال خير ظاهريه تبدو من الظاهر أنها خير وبين الشخص الذي يعمل أعمال حب تسمى خيرا أنت صورة الله ومثاله والله محبة إذن لكي تشبه الله وتكون شبه ومثاله لابد أنك أنت تكون محب مثله إما كانش فيك محبة لا تكون صورة الله إذا لم تكن فيك محبة لا تكون صورة الله وأيضا أنت كابن لله مفروض أن تشبه أباك والله محبة إما كانش فيك الحب وأقصد الحب العملي القوي اللي بيقول كما أحببتكم، كما أحببتكم، كما كان المسيح يحب الناس، المحبة التي تبذل ذاتها، المحبة التي تسمر نفسها على الصليب من أجل الآخرين، المحبة التي تعطي. في محبة تريد ان تأخذ مش هي دي المحبة الحقيقية المحبة الحقيقية تريد ان تعطي وده الفرق بين الحب والشهوة الشهوة تريد دائما ان تأخذ والمحبة تريد دائما ان تعطي وان تبذل المسيح كان على الصليب ذبيحة حب وفي حياته على الأرض كان يقول يصنع خيرا يوزع الحب على الناس ياليتك تبقى كده زي المسيح تقول تصنع خيرا توزع الحب على الناس المحبة المحبة هي أساس العطاء كل عطاء بغير حب هو عطاء غير مقبول لأن فيه إنسان بيعطي هو متدايق وهو متنرفز أو هو محرق أو هو مكسوف من لقصاده أو هو مش قادر يقول لا أو مكسوف من الناس أو مضطر أو بيعطي من أجل المجد الباطل أو مديح الناس أي حاجة لكن العطاء المقبول هو عطاء الحب تعطي قلبك قبل أن تعطي مما تملك يعني إيه يعني مثلا هناك شخص يعطي المساكين وهناك شخص يحب المساكين فيعطيهم لأنه يحبهم فالعطاء مجرد تعبير عن الحب وليس عطاء قائما بذاته بعيدا عن الحب تحب فتعطي لذلك بيقول المعطي بسرور يحبه الرب والذي يعطي بحب لا يزن ما يعطيه يعني ما يقولش ده كتير وده إليه لأن المحبة لا تعرف ميزانا ولا تعرف كيلا ولا مقياسا بسخاء المحبة في العطاء تذكرنا بالمسيح في عطائه حتى معجزاته كانت عطاء حب انسان مريض مش مسيح يعطيه شفاء يقول لما رآه تحنن ولما تحنن شفاء او مثلا مواجزت خمس خبزات والسمكتين عملها ليه اشفق على الجموع الان اشفق على جموع احسن يتعبوا في السكة يقعوا من الجوة اذا مسألة حب انبياء كثيرون جاءوا الى العالم بصفات تميزهم من الغيرة المقدسة من محبة الحق من البر من التقوى من, من صفات كثيرة من الجرأة من الشجاعة والسيد المسيح الذي هو خالق هؤلاء الانبياء لم يكتفي بهذه الصفات انما ابرز في ذاته بالاكثر فضيلة الحب وكان المسيح محبة تتحرك بين الناس محبة تعطي وكان يحب الكل بلا استثناء يحب المساكين والمنطرحين والعاجزين والذين ليس لهم احد يذكرهم يحب المحتقرين من الاخرين كالعشارين والخطاه والزنا حتى والخاطئات محبة محبة تدافع وتحفظ وتستر كما فعل مع المرأة الخاطئة قال لها اين الذين دانوك كلهم مشوا وانا ايضا لا ادينك اسهبي بالسلام كلام اي دا يا ربنا ده الحب لذلك نرى ان الله خلقنا من اجل محبته لنا احبنا قبل ان يوجدنا ومن اجل ذلك اوجدنا كنا مسرة في قلبه قبل ان نكن صنعت يديه. المسرتي في بني البشر من اجل محبته خلقنا من اجل محبته خلقنا على صورته ومثاله من اجل محبته لنا اعد لنا كل شيء قبل ان يخلقنا بسط لنا الارض لكي نمشي عليها واقام لنا السماء سقفا وألجم البحر وأخضع طبيعة الحيوان أعدى كل شيء تقول له يا رب بتخلق الشمس ليه يقول لك من أجل حبيبي الإنسان الذي سأخلقه بعدها ومن أجله بخلق الشمس والقمر بالليل من أجل حبيبي الإنسان والبحر والأرض والسماء والأزهار والأطيار والأشجار والأمهار كله كله من أجل من أجل محبته لنا ده إحنا لو نفكر في محبة الله من منقدرش إن نلمها على بعضها لا لأتحصن محبته كراعي لنا طول حياتنا راعي صالح يبذل نفسه على الخراف محبته لنا التي شرحها في سفر نشيد الأناشين محبته لنا التي بها دعانا أولاد له كما قال القديس يوحنا في رسالته الأولى انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله ربنا نحبه لأنه أحبنا أولا كما قال الكتاب والعجيب في ربنا أنه لم يحبنا لأجل قداسة إنما يقول الكتاب فيما نحن خطاه مات المسيح لأجلنا البار لأجل الأخمة هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه اي عالم العالم الخاطئ المسكين العاجز عن انقاذ نفسه الله الذي يقيم الساقطين ويرد الضالين تقول له يا رب تحب المستحق وتترك غير المستحق ده لو كان ربنا بيحب المستحقين لضعنا كلنا هلكنا كلنا مين فينا مستحق حدش فينا مستحق الله أحبنا من أجل أنه هو حب هو محبة وليس من أجل استحقاقنا لا يوجد فينا أحد مستحق ياريت نتعلم الفضيلة دي من ربنا انه بيعطي الحب بلا ثمن بلا مقابل بلا فحص لمن يستحق او غير مستحق على رأي ماري اسحاق لما يقول ان كنت تعطي المستحقين ولا تعطي غير المستحقين فمنزلتك منزلت قاضي لا عابد فراجل قاضب تحكم من مستحق من غير مستحق تعطي هو الذي يقول عنه الكتاب انه معطي بالسرور في انسان وهو بيعطي يجد لزة في العطاء ربما لا يجبتها الذي يأخذ منه يعني هو يبقى فرحان وهو بيعطي فرحان انه انه استطاع ان يعبر عن محبته الحب هو فضيلة تدخل في تركيب كل فضيلة اخرى يعني كل فضيلة فيها حب تعتبر فضيلة وكل فضيلة لا يوجد فيها حب لا تسمى فضيلة على الإطلاق يعني خدوا مثلا الصلاة واحد يقول لك ما هي الصلاة تقول له هي حديث مع الله وإجابة تبدو ظاهريا سليمة لكنها ناقصة ليه الصلاة هي حب هي حب لله هي اشتياق الى الله هي تمتع بالله هي محبة تعبر عن ذاتها بالكلام مع الله يبقى الكلام مع الله مش هو الصلاة ده الكلام مع الله هو التعبير عن الحب يعني الصلاح حب بتعبر عن ذاتها بالكلام ولذلك ربما توجد صلاح بلا كلام تحرك القلب نحو الله صلاح رفع العينين للسماء صلاح رفع اليدين صلاح خفقة القلب صلاح اشتياق القلب من الداخل صلاة صلاة بغير حب هي صلاة غير مقبولة من الله ما نقبلهاش ايه الدليل بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيد ايش نفهم صلاة زيدي ربنا ما يقبلهاش الفريسي صلى صلاه أطول من صلاة العشار ولم تكن مقبولة ولم يخرج من أمام الله مبررا لأن في صلاته لم تكن هناك حب إنما كانت هناك الذات ذات هي اللي كانت ظهر ده حتى ما كانش فيه محبة للعشار زميل والذي يصلي راه أشكرك يا رب إني لست مثل سائر الناس الظالمين القاطفين الزناه ولا مثل هذا العشاء يعني بيدين غيره أثناء الصلاة يبقى مفيش محبة نحو الآخرين صلاةه مش مقبولة ده احنا صلاة القداس الإلهي لكي تكون مقبولة بنبدأها بصلاة الصلح نصطلح مع ربنا نخش في الحب بعد كده نرفع الابرس في ريمون صلي مفيش حبة تبقى الصلاة ازاي دي دي ايضا زبيحة حب كلام كتير في المزامير موجود عن الموضوع ده يقول له اشتاقت نفسي اليك يا الله كما تشتاق الارض العطشان الى الماء كما يشتاق الايل الى جداول المياه متى اظهر اتراعى امام الله ابت محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي ليه طول النهار تلاوتي لأنه محبوب لكن تلاوى بدون حب تبقى تلاوى ما تبقىش صبت اقروا عبارات الحب الموجودة في المزانير تجدوا ان المزانير هي تعبير عن المحبة الموجودة تعبير عن الشوق الداخلي يا الله أنت إلهي إليك أبكر عطشت نفسي إليك عطشت نفسي إليك اشتاقت نفسي إلى الإله الحي التحقت نفسي وراءك أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب القراءة الروحية حب وجدت كلامك كالشهد فأكلته أحببته وصياك كلامك ده أحلى من العسل والشهد في فمي حلو لحلقي فرحت بكلامك كمن وجد غناء كثيرة إنسان فرحان بربنا حتى كنيسة حب فرحتوا بالقائلين لي إلى بيت الرب نزها يدق جرس الكنيسة وميةدق قلبك معاه فرحان بالجرس اللي بيدق تقول له روح الكنيسة فرحتوا بالقائلين لي إلى بيت الرب نزها واحد يسمع جرس الكنيسة يدق وما يتحركش قلبه يبقى الحب ما بيتحركش يبقى الحب ما بيتحركش ده اللي بيحب الكنيسة يقول له مساكنك محبوبة ايها الرب الهي القوان تشتاق وتزوب نفسي للدخول الى ديار الرب تلاقي جنبك الكنيسة تخشش يبقى مش مساكنك محبوب. ممكن في حاجة تاني محبوبة اكتر منه ده من محبة لبيت ربنا يقول واحدة طلبت من الرب وياها اشتهي ايه اللي هتشتهي يا داود وعندك الملك والعظمة والقيادة والقضاء والدنيا كلها في ايديك يقول واحدة طلبت من الرب وياها اشتهي ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي ده الوحيد اللي بلتمسه من الرب ان اسكن في بيت الرب ايه كل أيام هذه لكي أنظر إلى نعيم الرب وأتفرص في هيكله صور مجرد أن يتفرص في هيكل ربنا ده لكي ألز عنده ده بيشتهيها دي المحبة تدخل في كل فضيلة تدخل في الخدمة ايضا الخدمة عبارة عن حب ليست مجرد نشاط في ناس بيخدموا وخدمتهم كما لو كانت تعبئا ملقى على عواهلهم ما فيش فيها حب يفكر كيف ينتهي من خدمته ويفرح بانتهائه فرح الاجير بانقضاء يومه طب فين الحب فرق بين اثنين بيخدموا واحد بيخدم عن حب واحد بيخدم عن نشاط عن واجب عن تكليف من الكنيسه حتى الاستشهاد كان حبا كانوا فرحانين بانهم يلتقوا مع ربنا لاستهاء ان انطلق واكون مع المسيح فرق بين إنسان يحتمل الصليب وإنسان يفرح بالصليب ويحب الصليب يمكن اللي بيحتمل شعر الصليب ثقيل وهو بيحتمله لكن اللي بيفرح بالصليب واللي بيحب الصليب لا يشعر بثقله أبدا لأن فيه حب في القلب تسمع عشان كده عن عن القديس اللي قبل السلاسل وهو رايح للاستشهاد او القديس اللي اعطى مالا للجلاد اللي او السياف او القديسين اللي كانوا بيرتلوا في السجون وبيسبحوا فرح بالاستشهاد اذا نسأل انفسنا اولا هل نحن نحب الله وهل نحبه كما يحبنا وهل نحبه كما ينبغي أن نحبه وهل كل علاقتنا بالله هي علاقة حب من ناحيته هو عبر عن محبته كأب ليس في العهد الجديد فقط بل في العهد القديم أيضا داود يقول في مزمور 103 كما يتراء في الأب 40 يتراغف الرب على خائفه الله الذي يقرأ على أبواب قلوبنا ويقول لكل نفس من نفوسنا افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي ويظل يقرأ على قلوبنا حتى يمتلئ رأسه من الطن وقصصه من ندى الليل يقول أنا واقف على البابي وأقرأ يقول من يحبني يحفظ صيائي أنا أحبه ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا يعني شكنا عن حب الله الذي أحبنا وسمى نفسه عما نؤيل أي الله معنا من محبته لنا يقول حيث اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسط محبة فيها الصحبة والعشرة تقول يا رب انت ساكن في السماء يقول احب السكنة في قلبك اكثر قلبك هو سمائي التي اسكن فيه تقول له عرشك يا رب في السماء يقول لك عرشي هو قلبك عندي هو السماء الحقيقي يقول لك ملكوتي هو قلبك ايضا ملكوتي في داخلكم في قلبك عشان كده يقول يا ابني اعطيني قلبك اذا اللي عايزه ربنا طب انت بتقول المحبة بتعطي مش بتاخذ ازاي ربنا يقول اعطيني ده يقول لك اعطيني قلبك لكي املأه حبك اعطيني قلبك لكي اطهره واقدسه واسكن فيه فتسكن فيه النعمة والقداسة والبركة ياريت نسأل هل نحن نحب الله أب نحن نمارس علاقة مع الله بغير حب ولنزم كل فضائلنا بميزان الحب نكتفي بهذا الجزء نكمله بعدين إن شاء الله أشكر حسن ونصدق